من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لا ذا من بم مدحورا ومن ارى وما كان عطاء ربك <محظور> محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على وني أخ تو أنك now uh -huh. وَقُلْ لَنْ أَمْنَعَ جَنَّتِي لِمِنْ رَحْمَتِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمُكَ مَا كَمَا وَدَّيْتَ بَيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أعلم بما إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا for